بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنزل قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين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 وإني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا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 ولا سواعا ولا يغوث ويعنق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم الله أنصارا، وقال نوح الرّب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك أنتَ ذبهم يضلُّ عبادك ولا يندو إلا فاجرا. كفارا ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تجعل الظالمين إلا تبارا